كل الارواح نا في <تصفيق> دوار ايمتنا بعد كل الارواح نا في دوار ايمتنا بعد كل الارواح نا في دوار ايمتنا كل الارواح كل الروحنا للروحنا تدور اياماتنا كل الروحنا للعتره نطيها مو دعوه لسان بيها كل الروحنا للعتره نطيها مو دعوه لسان وقلقلت بيها شيعه ومو محمد قاليها ومن ظلمها من تاليها لو كل البشر بالكون عادتنا كل أرواحنا كل أرواحنا كل أرواحنا رحنا في كل الروحنا في دول ايمتنا بعد مرحبا واصحابنا في دول بعد مرحبا واصحابنا غتنا كل الروحنا نروحنا نروحنا في دول عشقناهم عشق ما ينوصف حاله وبحظنا مرضين الموت واجاله عايش جنهم عشق ما ينوصف حاله وبحظنا مرضين الموت واجاله سلام الله على الهدى اللي ذواله سلام والله على الهدى اللي ذواله مصابيح الهدى وهم عقيدتنا مصابيح الهدى وهم عقيدتنا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 يا قد ولا ائمتنا داوت مثل وجه الشمس منهم تشع انهار دعوت النبي قال النبي المختار مثل وجه الشمس منه متشع انوار تراتيل العشق بوصفه وتحار تراتيل العشق بوصفه وتحار بفنون الشعر صار قصيدتنا بفنون الشعر صار قصيدتنا كل الروحنا كل الروحنا الروحنا في دوال <سؤال> ايامنا كل الروحنا في دوال <سؤال> ايامنا باب الرحمه وصحابنا الذامكنا كل الروحنا في دوال <سؤال> ايامنا باب كل <سؤال> الروحنا الله روحنا الله عالم من الازل واليتالل بيت عرفت كل عالم من الازل واليتالل بيت عرفت كل البشر بس الهم تعنيت ما ينفع عمل لا صمت لا اصلي ينفع عمله صوتك لا صليت اذا ما تعتقد بالعكره سادتنا ما تعتقد بالعكره كل رحنا كل رحنا كل, الروحنا كل الروحنا في دول قايم كل روحنا في ذول قايمتنا بعد مرحبا واصحابنا جاتنا كل روحنا في بعد مرحبا واصحابنا جاتنا كل روحنا كل روحنا كل روحنا في ذول قايمتنا انت جبلي عليا صاحب الصعبات نصيحا يا علي يا كاشف الشدات من تجبل علي صاحب صعبات صيحا يا علي يا كاشف الشدات ما يخيب اللذي ينخأب الحملات ما يخيب اللذي ينخأب الحملات حب المرتضى أصبح حويتنا, حب المرتضى أصبح حويتنا كل أرواحنا كل أرواحنا كل أرواحنا احنا في دول <متحدث> قايماتنا كل ارواحنا في دول قايماتنا بعدنا مرحبا <متحدث> وصحابنا ماتنا <متحدث> كل ارواحنا في دول قايماتنا بعدنا مرحبا وصحابنا ماتنا كل ارواحنا وكل البرهان عابس هاكي خذ بالطف صباح عنوان لو ربنا لدليل قاطع القرهان عابس هاكي خذ بالطف صباح عنوان مزح حتى الدرع وتلاقى بالفرسان مزح حتى الدرع وتلاقى بالفرسان وحنا انشاء الله بعبس طريقتنا وحنا انشاء الله بعبس طريقتنا كل الراحنان كل الراحنان فدوه فدوه فدوه الايمتنا نروح فدوه الايمتنا بعضنا رخمه واصحابنا ماتنا كل ارواحنا فدوه الايمتنا بعضنا رخمه واصحابنا ماتنا كل ارواحنا